الآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آ م ن و ا خذوا ذ ح ر ك م خ ذ و ا حذركم ل ا ن ف ر و ا ثبات أو انفروا أو ج م ي ع ا وإن منكم لمن ل ي ب ط ه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 الذين ي ش ر و ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ب ا ل آ خ ر ة و م ن يقاتل في سبيل الله فيقتل أ و ي غ ل ب ف س و ف ن ت أجرا ع ظ ي م ا و من ا ل ر ل ا ل و ا ل و ن في س ب ي ل ا ل ل ه والمستضعفين من الرجال والنساء وال ا ل م س ت و ع ف ي ن من ا ل ر ن ا و ا ل ن س ي للعلوم و ن ن ربنا أخرجنا ن هذه ا ل ق ر ي ة ا ل ظ ا ل م ي ه ا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 وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا اخرتنا إ ل ى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ه خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة و إ ن تصبهم ح س ن ة يقولوا هذه من عند الله و إ ن تصبهم س ي ئ ة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء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 و لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي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 ولو موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل و أ ا و س ل ا م و ه و ل ى ا ل ر س و ل وإلى أ و ل ل ا م ر منهم ل ع ل م ه الذي ن ي س ت ن ب ط و ن ه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه ت لتبعتم ا الشيطان إ ل ا قليل ا فقاتل في سبيل الله لا ت ك ل ف إ ل ا نفسك وحررر المؤمنين عسى الله أن ي ك ف ب أ س ل ل ل ذ ي ن كفرو ا والله أشعر أهد ش د ت ن ك ل ا من يشفع ش ف ا ع ة حسنة ي ك ل ه نصيب منها و م ن ي ش شفاعة ف ع س ي ر ر ب ح ل ه كفل م ن ه ا و ك ا ن ا ل ل على كل ه شيء م ج ت ا وإذا ح ي ي ت م بتحية ح ي ف و ا بأحسن موسوعه ن ه النابلسي شيء ح للعلوم الاسلاميه م